ما هي نصيحتكم لمن كان على الاستقامة وبدأ يرجع القهقري النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل عمل شره يعني دفن شحن قوي ولكل شره فترة هناك فتور فمن كانت فترته لسنة فقد نجأ ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك ما من انسان الا ويشعر بضعف في فتره من الفترات وفتور في فتره من الفترات تجده في بالطاقه في ايام يكسب لكن لا بد ان يكون هناك خط احمر هو خط الدفاع النهائي وهي الفرائض فلا مساومه عليها والمحرمات لا مساومه عليها أن يترك المستحب أن يترك بعض الأشياء مكروها أن يفعل بعض الأشياء المكروهة نقول لفتور لا اللباس لكن أن يدخل في الحرام فهذا هو المحظور أن يترك الواجب فهذا هو المحظور هذا هو الخطر هذا رجوع خطير فنصيحة لمن شعر بفتور أن يكثر أول من الاستغفار. لان هذا الفتور قد يكون لسبب ذنب الذنبه وسريره يخبئونه معصيه ما زالت موجوده يراجع نفسه وحاسب نفسه ما السبب في هذا التقهقر في هذا الرجوع لماذا انا صرت هكذا لماذا كنت كذا واصبحت كذا لازم ان يراجع نفسه فاذا وجد السبب بدا في علاجه فاذا كان لذنب ما بدأ بالتوبة والاستغفار. إن كان بسبب رفقة ما، فلينتبه وليبتعد عنها. احيانا سبب الفتور والرجوع هو الصحبة والرفقاء. يكون مع رفقاء أخيار فيذهب إلى منطقة أخرى في دوام ما في وظيفة ما. لا يوجد أخيار هنا، بل لوحده بين مجموعة من عامة الناس. هذا يدخن وهذا. يضحك وهذه متبرجه وتلك متعطره والاخرى متزينه واخر يغني وثالث يغني وهكذا فيجد نفسه شيئا فشيئا بدا يشعر بالفتور فلا بد ان ينتبه لهذا الامر وان يتقي الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه لان المساله تحتاج الى جهاد الاستقامه على دين الله تحتاج الى جهاد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين جاهدوا فينا تحتاج الى مجاهده بالناس الله سبحانه وتعالى حتى يهديك السبيل وينجيك من الخطر اذا لم تكن هناك مجاهده اول خطوه اول مره اراها وراها اشد اي مجاهده من اول نظره وقع اذن هذا الوفى يبد أن يكون هناك جهاد حتى يهديك الله عز وجل السبيل ثم سل الله اتبع دائما سل الله اتبع